فضيلة الشيخ عطية صقر ذات مرة رأيت خطيب الجمعة خطب, خطب خطبة واحدة ولم يجلس على المنبر كما يجلس الخطباء فهل هذه الخطبة صحيحة؟ من المعروف أن خطبة الجمعة خطبة واحدة ولها ركن واحد عند أبي حنيفة وهو مطلق الذكر قليلا كان أو كثيرا وكذلك عند مالك لها ركن واحد وهو نصيحة تشتمل على تحذير أو تبشير أما عند الشافعي فخطبتان ولهما أركان الخمسة معروفة الجلوس بين الخطبتين جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم وعن جابر قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس وقال أيضا كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب يقول النووي في صرحه لصحيح مسلم في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين ولا تصح حتى يجلس بينهما وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قال القاضي عياب ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه وقال أبو حنيفة يصح قاعدا وليس القيام بواجب وقال مالك هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شر ومذهب الشافعي انه فرض وشرط لصحه الخطبه قال الطحاوي لم يقل هذا غير الشافعي ودليل الشافعي انه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رايتموني اصلي ثم ذكر النووي ما تتحقق به الخطبه على النحو الذي جاء من قبل واختلاف الفقهاء رحمة في هذا الموضوع وغيره والله أعلم